صورة صورة العباس أجمل صورة جمع تهليل مع تهليل بيت كلها بنورها بنور صورة العباس أجمل صورة جمع تهليل بيت كلها بنورها صورة العباس كلها بنورها صورة كلها أحلى من عباس الشوره ابو فهد طبعنا لجنه الشوره الشوره تلعبس فاقد كل خيال من حسين هزكون وصار الجمال سو رفي لعبس فاقد كل خيال من حسين هزكون وصار صوره عده لسان تحكي بسلوان صوره عده لسان تحكي بسلوان زغرف بياب الفضل تنسوره زغرف بياب الفضل تنسوره صوره العباسه بالصوره جمع تهليل بيت كلها بيوره صوره العباسه بالصوره جمع تهليل بيت كلها بنور بابو بابو تبع نجم الصوره ركز بهالصوره تلقى المعجزات سيفه القلب موت ودعين الحياه ركز بهالصوره ودار سيفه من جنار انا فقره ودار سيفه من جنار دار مبخوت تلقي عن دارم ابو دل تعني يزوره بنت العباسات بالصوره جمع تهليل بيتك له بالور صوره بنت العباسات بالصوره جمع تهليل بيتك له بالور صوره كلها حسان احلى من عباس القمر صوره بالسمي شعلاريض على البشر كل يوم لازم تنعريض القمر صوره بالسمي شعلاريض على البشر كل يوم لازم تنعريض كل انت شفل عين شفت الطيبين نعمي قلي شلون يقص لا عمي قل لي شلون يقرص طوره صورة عباسات بالصوره دمعه تهليل بيد كلها بنوره صورة جلها حساس احلى من ابا تنحذف تبقى هاي الصوره بيها ينحلف وقت عن بعض الصور تنحذف تبقى هاي الصوره بيها ينحلف منها اخذنا مرات صوره ما تنعاد من هاخذنا مرات صوره ما تنعاد هايك نهدي قول مو تنصوره سيتي هل الصوره جمع تهليل بيد كلها بنوره وعبد كلها بنوره الهندسه الصوتيه والتوزيع ميثم الساعدي وحسين الطليباوي على ابن عباس هذه الكلمات للشاعر الحسيني عباس الموالي هذا الرعديد الحسيني تيسير المواد